وصلنا إلى قول مؤلف: ولي بفضل ركعة عن الأولى للأخيرة كحاضر سافر وقادم بفضل ركعتين عن الاولى للاخيره كحاضر سافر وقادم كحاضر إذن تدركوا صلاه الظهر يدرك الظهران باربع ركعات بخمس ركعات بالنسبه للحاضر ويدركان بثلاث ركعات بالنسبه للمسافر ويدرك العشاءان باربع ركعات بالنسبه للحاضر وباربع بالنسبه للمسافر نعم لا ف تغرب بالنسبه ليشاء عندي ان المغرب لا تقصر واسم الا من من كان في سفر وقدما من كان في سفر وقدما قبل أن تغرب الشمس في خمس ركعات فقد إذا كان يصلي العصر والظهر فقد وجبت عليه حضريتين ومن سافر وخرج عن داره التي سافر منها وبقي من الوقت ثلاث ركعات فقد صح له أن يقصر كلا من الظهر والعصد والعشاءان آآ آآ لا هناك لا تتعامل مع المسافه والاسماء التي تتعامل معها وتتعامل معها وتتعامل معها وتتعامل معها وتتعامل معها وتتعامل معها وتتعامل معها وتتعامل معها وتتعامل معها من كان له عذر وأخر الوقت الضروري فلا عليه بالاتفاق لكن من أخرها اختيارا الوقت الضروري أذنى عند جماعة من العلماء وفاعل في المكروه عند جماعة أخرى نعم وأذنى إلا لعذر بكفر وأذنى إلا لعذر بكفر يعني أن من كان كافرا فاسلما في الوقت الضروري لا إثم عليه في تأخير الوقت المقصود لأنه لم لا تجب عليه صلاة إلا بعد أن يسلم لأن الفروع لا تقبل من الكفار. واما ان تقل من أن من نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله او اتما الا معذور معذور في, وقت ضروري معلوع. معلوع في أنه لم وإن بردة وصل ذا وإن كان الكبر اقتدادا من اقتد في أول الوقت المختار والعياذ بالله وقبل الوقت المختار أن عاد الإسلام في آخر الوقت الضروري لا يأهم بتأخير الصلاة إلى الوقت الضروري لأن في حديث مسلم أن الإسلام يشب ما قبله وكذلك الآية فيها قل الله ينكفر وإن ينتهوا وفر لهم ما قد سلط نعم وإن بردة وصبا وإغماء وجنون ونوم وغفلة وإن بردة وصبا كذلك الصبي لا تجيب عليه الصلاة وإنما تسن له فقط في الحديث صحيح. حديث عن المشاعب عن نبيه عن زده عند أحمد وأبي داود قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم موصبعانكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاعشة ولكن هذا على سبيل النذب بدليل حديث عائشة رضي الله عنها عند الهبان والحاكم وأحمد وأبي داود وغيرهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القدم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يوفق والحديث صحيح إذن الأمر للصبيان بالصلاة على سبيل الندو ولهذا إذا لم يبلغ إلا في آخر الوقت الضروري أو في الوقت الضروري فإنه لا يعظم بتأخير الصلاة الواجبة إلى الوقت الضروري نعم وإغماء كذلك من أغمي عليه في أول الوقت المختاري أو قبل الوقت المختاري ولم يفق إلا في آخر أو في, أو في الوقت الضروري لا, لا شيء عليه في ذلك لأن آآ لأن ذوال العقل سبب من أسباب العفو، ولهالحديث فيه عاد البجنوني حتى يغفر. نعم. وإلا أي جنون؟ هو جنون كذلك. ما يجنون؟ فتأخرت الصلاة بالنسبة لجنونه لجنون إلى الوقت الضروري، ولكنه أفاق على الوقت الضروري. لا يذهب متأخر الصلاة إلى الوقت الضروري. ونوم وغفله ونوم كذلك من نام ولم يستيق الا في الوقت الضروري فانه يصلي ولا شيء عليه لا اثم عليه ونوم وغفله وغفله كذلك من غفل سهى عن الصلاه شغله شاغل فغفل نسيه ان الوقت حان ولم ينتبه الا في اخر الا في الوقت الضروري لا شيء عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الحين من نسي صلاة فليصليها متى ذكرا وقال الله تبارك وتعالى يقول وقال صلاة لذلك كحيض إلا سكر كحيض كذلك إذا إذا كذلك لم ينقطع عن الحائض الحيض إلا في الوقت الضروري فلا شيء عليها متاخر تأخير الصلاة إلى هذا الوقت لأنها لا, لا تصلح منها الصلاة قبل ذلك لا، لا سكر لا سكرين. أما السكر إذا كان باختيار الساكر إذا سكر باختياره هو فإنهم لا, لا فإن الإغماء لا يكون سببا لرفع الإثم لانه تسبب فيه تسبب فيه إذا شرب خمرا باختياره غير مكره غير مقاهن فإن إضاعته للوقت يأثم بها لأنه تسبب في إزالة عقله أما إذا أكره على شرب الخمر أو أزيل عقله آآ آآ آآ ليس باختياره فلا يأثم في ذلك كسائر من زالت عقوله شغله هو هذي ما ينادي عليه بكفلي، هذه على سبيل التمثل ولا على سبيل الحصر، يعني هذه هي الأعذار التي. نعم هو أراد أن يحصل. لا. لا لا وناشهدها وناشبهها، طبعاً ما أشبهها، وهذا فقط أراد أن يذكر أوصولة الأعذار، وما ما أشبهها، لأن مثلاً هناك التخدير اللي يفعل للمرضى، المريض هذا أيضاً عذر. ولكن يجب عملية يكون هناك الطبيب الذي هناك المشاهد الذي يرى في الناس لا يمكن ان يقطعها هناك من الذي يرابط في ثغر لا يستطيع أن هناك حتى يجد إنسان يقوم مقامه هناك من يكون هناك والمعذور غير كافر، لا وهذه ليست مشكلة. والمعذور غير كافر يقدر له الطهر معنى المعذور إذا كان غير كافر، باستثناء الكافر يقدر له الطاع. يقدر له الطهر معناها إذا إذا زال عذره فإنه يتطهر. ثم ما أدرك الصبي إذا بلع قبل أن تغرب الشمس بخمس ركعات لكنه ترتبت عليه جناب أجنب من اراد أن يغتسل طبعاً أبد ان يغتسل ويتوضع فاقتسل فعندما اغتسل ذهبت أربع ركعات ذهبت أربع ركعات بقيت ركع واحد لم يبقى بينه وبين غروب الشمس إلا واحد تجيب عليه الأصل فقط ولا تجيب عليه الله وهذا معنى يقدر له كذلك الحائط إذا عن الحائط وما زال من الوقت ما تصلي فيه خمس ركعات لكنها اقتصرت، وعندما اقتصرت لم يبقى من وقتي إلا ما تصلي فيه ركعة واحدة، وجبت عليها العصر فقط. وإذا بقي ما يكفي ركعتين؟ إذا ما يكفي ركعتين وجبت عليها العصر فقط، ولا بد أن يكون كافيا لخمس ركعات حتى تجب عليها العصر والله. لا،, لا بقي أقل من خمس ركعات فتجب عليها العصر فقط. بالنسبة المغرب والشاف. المغرب والشاف إذا بقي أقل من أربع ركعات. يجب عليها الاشفق قد المباركه من 4 يجيب عليها المغرب وليش 4 نعم حيف والمعذور غير كافر غير كافر والمعذور غير غير كافر غير, غير كافر يقدر له الطاب ومن نسب الكافر؟ لا يقدر له يتترتب في ذمته مجرد أنه يسلم إذا من الوقت خمس ركعات فإنه يجتجب عليه الظهر العصر وبالتالي يقتسل يقضي الله نعم يعني لو مثلا أسلم وبقية من الوقت ما يكفي لخمسة ركعات ثم أغتسل، فلم يبقى إلا ما يكفي ركعتين أو ركعة، أقل من أبقى أقل من خمس ركعات، يصلي العا، وجبت عليه الظهر والعصر سيق سيقض وقتها، سيصلي العصر، سيصلي الظهر في وقتها، سيصلي لينه وسورة وبين الصلاتين سيصلي صلاته في وقتها ويصلي صلاة القضاء. مم. نعم. والمعظور غير كافر يقدر له الظهر وإن, وإن ظل إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة وإن ظل إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة طبعا هو الآن وأنه أنه سيدلك العصرة وظهر معا أنه سيدرك خمس ركعات لكنه عندما ركع ذا الركعة الرابعة خرج الوقت، فإنه تتم له ضار أداء، لأن الصلاة في الوقت الضروري أداء، ثم يصلي عصر قضاء. لا. هذا البعض هذا أي معدود، أي معدود إذا ون إدراك الصلاتين معاً، فاستأنف الصلاة الأولى وبعد أن استأنف خرج الوقت. فإنه يجب عليه قضاء ثاني هي اولى اداءه قضاء نعم. والمقصود أن شيخنا ب يعني في في وقت اه طبعا مقود ورين او لا ولا شيء نعم وفخرج الوقت هذا الضروري فخرج الوقت الضروري هنا وإن, وان ظل ادراكهما فركع فخرج الوقت قضاء اخيرا فوان ادراكهما وان ادراك الصلاتين معا وظهرين أظهرنا إدراك العشاء معين ذنب ركع ركوعا ما ذا ركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وخرج الوقت الضروري قضى الأولى قضى الثاني والأولى طبعا الأداء مجرد أن يركع ذهي أداء مجرد أن يركع ذهي أداء. أداء أما إذا لم يركع ذهما كل منهما قضى لأن الصلاة تدرك بركعة آه. يعني بمجرد إبراك الرقوع تحسب له الأولى أداء هذا عند الإمام مالك وما عند الإمام أحمد فبمجرد التكبير تحسب له الأولى أداء مجرد التكبير آه. آه. وإن تطهر فأحدث ثم تبين عدم هرية الماء أو ذكر ما يرتب فقضاء وإن تطهر وإن تطهر فأحدث نعم هما تبين عدم طهورية الماء أو ذكر ما يرتموا في القضاء. وإن تطهر فأحدثه. وإن تطهر فأحدثه. هما تبينا عدم طهورية الماء. ما عدم ط طهورية الماء. أو ذكر ما يرتموا في القضاء. لا. وإن تطهر فأحدثه. هو الآن تطهر لكن عندما انتهى من الطهارة. أحدث مرة أخرى هو كان يمكنه أن يدرك الوقت لكنه عندما توضى أحدث فحتاج إلى أن يتوضى مرة أخرى فإنه يقضي لأنه, لأنه تقدر له الطهارة الأولى فقط ولا تقدر له الطهارة الثانية فإنه إذا مثلاً تطهر الآن توضى و أحدث أحتاج إلى وضوء مرة ثانية إذا خرج الوقت بسبب وضوءه الثاني فإنه يقضي نعم أو تبين عدم طهورية الماء أو تبين عدم طهورية الماء سواء كان أحدث هو أو تبين عدم طهوره الماء سواء بطل طهارته سواء بالحدث الذي وقع منه الريح خرجت منه أو بأنه تبين أن الماء الذي يتوضع منه ليس طهورا تحتاج الى يعيد الطهارة في حاله المهم هاتان ورتان يحتاج فيما الى عادة الطهارة والقضيه مطلقه انا اذا احتاج الى عاب الطهارة فانه لا تقدر له الا طهارة واحد وبالتالي تصبح الصلاه ذمه تصبح الصلاه تصبح الصلاه مترتبه ذمته اذا هو الان ادرك من العصر من الظهرين خمس ركعات توضع وعندما توضع فإذا هو سيدرك الظهرين معاً لأن ما زال من الوقت ما يصلي فيه خمس ركعات لكن بمجرد أنه انتهى من الوضوء أحدهم فعاد وتوضع لما توضع مرة هانية خرج الوقت لم يبق إلا ما يصلي فيه فقط الظهر لم النبي بقي لأربع ركعات أو ثلاث ركعات سرّكعته، فإن وصل الظهر لكنه يقضي العصر، بخلاف ما إذا توضع الوضوء الأول، مثلا هو الثيّق، فإذا الشمس ما زال بيننا وبين أن تسقط خمس ركعات، وبدأ يتوب، وعندما توب، لم يدرك إلا أربع ركعات، لا يجب عليه للعصر. أنه تقدم له الطهارة الأول إنه الطهارة في أحداث يعني لو أدرك من الوقت ما يكفي لركعة يكون أدرك الأولى أداء <تصفيق> الأخيرة ويقضي الأخيرة لماذا لا يقضي الأخيرة؟ لأنه يجب الترتيب بين الحاضرتين <تصفيق> أو تبين عدم مطهورية الماء أو تبين عدم طهور الماء مهم. المدى على بطنان الوضوع فقط بطل الضوء سواء بحدذه او بتبيين عدم قهوريته او شيخنا هنا لا يصح هنا ان يتيمم اذا خاف خروج الوقت اذا خاف خروج الوقت ااا آآ خاف خروج الوقت في في مقام ااا اذا خاف خروج الوقت اذا تيمم عند بعض العلماء انه يتيمم اذا خاف خروج الوقت اذا كان الوقت إذا كان الوقت ضيقا أخاف خروجه بعض العلماء قالوا يتأمن وبعض العلماء قالوا لا لا ينتقلوا إلى البدل إلا إذا عدم الماء لأن الله تبارك وتعالى إنما قال يا أيها اللي أنا أتهاقتم إلى الصلاة فاقسلوا وجوهكم وأيديكم وإنما عافقكم ومسحوا برؤوسكم وأرشوكم إلى الكعبين وإن كنتم جربا فالطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لامسوا من النساء فلا تجدوا أو أجمل للما أجمل للما لا أو ذكر ما يرتب في القضاء أو ذكر ما يرتب في القضاء كذلك إذا ذكر ما يرتب يجب عليه القضاء إذا ذكر ما يرتب إذا ذكر ما يرتب مثلا الآن هو ااا ذكر أنه لم يصلي الواق استيقى لكنه عندما استيقظ ما زال من الوقت ما يكفي للصلاة العصري أصر من أربع ركعات وثلاث ركعة حتى ركعة ركعتين تتميل للصلاة العصر فإذا تذكر الإنسان صلاة ترتب فإنه يجب عليه القضاء لماذا؟ لأنه سيصلي الصلوات لأنه سيصلي الصلوات بالترتيب لأنه ذكر واستيقظ ما زال من الوقت ما يكفي للصلاة الظهر والعصر خمس ركعات لكنه تذكر أنه لم يصل الصلح لأنه سيصلي الصبح أولا يصلي الظهر ثانيا ستخرج العصر لن يدرك العصر وبالتالي فتكون العصر قضاء. كذلك لو تذكر العشاء وهو أزال ما زال عندهم وقت ما يوصل لي فيه الله العصر. تذكر إيش؟ سلسلة إيش أول؟ وصل حناني سيخرج؟ لا الله هو العصر بالتالي سيقضيه. يقضي ما خارج وقته يقضي التي لم يدرك فيها شيئا. في, في الوقت في الوقت الضروري. لا لا هو في الوقت الضروري إدراك إدراك لكنه بسبب ترتيبه للصلوات قالت ترت لزمه أن أن يقضي الصلاتين. الثاني أدرك نعم. هو الان مثلا ادرك من الظهر والعصر خمس ركعات لكنه تذكر انه لم يصلي العشاء ولم يصلي الصبح في هذه الحاله هو سيرتب لان يسير الهوائي يجب الترتيب بينها فينه سيصل الصبح اولا ثم يصلي العشاء ثاني العشاء اول نعم. ثم الصبح ثانيه ذهب غرب غره بالتالي سيصلي الظهر والعصر قضاء ولو لو ذلك مثلا خمس ركعات وكان عليه الصبح فقط ايوه اذا خمس ركعات وكان عليه الصبح فقط يذهب الظهر فقط وسيصلي يذهب العصر فقط سيفعل الظهر ادا وسيصلي العصر قضاء م. نعم واسقط عذر حصل غير نوم ونسيان للمضطري وأسقط عذرا حصل غير نوم ونسيان المدرك كذلك الأعذار التي تحصل إذا حصلت للانسان ما زال من الوقت ما يكفي لأداء الصلاة فإنها تسقط عليه عنه ولا تبقى في ذمته مثلا إذا جاء الحيض لمرأة نزل بها الحيض وما زال من الوقت الضروري ما يكفي لأداء الظهر والعصر. فإنها إذا طهرت لا يجب عليها قباء الظهر والعصر. لأنها لولا يأتيها الحيض بأدتهما، فمنعها مانع شرعي وهو الحيض من أدائهم. لكنها لو فرطت ولم تصلي حتى أتىها الحيض لو تم انتم تصلمه من الصلاتين مع حتى غربت الشمس واتاها الحرب عند غروب الشمس فإنها يجب عليها أن تقضي بعد أن تظهر يجب عليها أن تقضي الظهرة والعصر والعصر نعم. معلها أن العذر كذلك أي عذر كذلك هو العذر الله الردة وكل العذار التي قلنا غير النوم والنسيان مثلا كذلك الإغماء والجنوب من أغني عليه وما زال من الوقت ما يكفي في صلاة الله العصرية أو صلاة المغرب والإشائي فإنه إذا صحى لا يجب عليه قضاء تلك الصلاتين لا عليه قضاء تلك وكذلك بالنسبة للمغمى عليه وكذلك بالنسبة للحائط ونال، وكذلك بالنسبة لمستجد أما النوم والنسان لا يسقطان المطعك. لو أن الإنسان مثل الآن نسي الصلاة، نسيها إلى غربة الشمس، فلا تسقط عنه. بل يجب عليه قلب. ولو أنه لا معنى حتى عربة الشمس لا يسقط عنه بل يجب عنه القبر فهو نعم حتى طلعت طلع الشمس فإنه لا يسقط عنه الصلاة بل يجب عنه القبر أنه والنسان لا يسقط عنه الواجب لا يسقط عنه الواجب بالإجماء هذا بالإجماء طبعا على خلافه أما بالنسبة لقضية الإغماء فعند الإمام أحمد أن المغمى عليه إذا أفاق إذا تجيء يجبع على القضاء لكن عند الإمام مالك يجبع على القضاء والامام مالك ستذل بحديث بي. أن عمر رضي الله عنه مم. من دوايتنا في مولاه في موضة أن ابن عمر كان يغمى عليه وفيستقر ولا يقضي الصلاة نعم قال مالك وذلك لأنها خرج وقتها لا. شغلنا الحين يعني لو واحد أخر صلاة يعني الوقت الضروري. أيوة. يعني وضقي من الوقت ما يكفي لي خمس ركعات. أيوة. ثم يعني أغمي عليه أو حادث مثلًا إذا كان ماء. أيوة, أيوة أيوة. في هذه الحالات. في هذه الحالات لا تتترتب هاتان السلاطانين لا تترتبان في المثيل. لا يجب عليه القضاء إذا صحى أو إذا طهرت الحال. ولو أنه أخرها عمدا إلى وقت, و... أنه... وقت الضروري ولو أنه ولو أنه أخرها ما عمد الضروري لأن الوقت ضروري وقت, وقت أداءه. نعم. نعم. واسقط عذر حصل غير نوم ونسيان لمدرك وأمر الصبي بها سبع وضرب العصر. كما قلنا سابقا أمر الصبي بها سبع وضرب العصر وهذا مجمع عليه لحديث عن المشايب عن بياج الجدي عند أحمد و أبي داوود كما رأينا. و وأمر بها الصبيون بها لسلام. نعم. هذا الأمر هنا يعني. الأمر فقط قل له صلي صلي تعال يا فلان صلي صلاه هي كذا وكذا تعال ينصلّى فتعدّل لله من ربك طبعا قبل ذلك سيعلم مبادئ العقيدة ربي الله الله أوجب عليك الصلاة صلي بعد ذلك أنت لماذا تصلّي تعال سأضربك إذا لم تصلّي. يا عشر قبل عصر لا الضرب الدرب لا لا به قبل هو, بريبا عصر. هو الحين يعني. هو يعني لا الخير وهكذا كذلك بالنسبة لي بالنسبة يجب أن تعود أن تعود على الحجاب كذلك قبل أن تبلغ لأنه إذا عود على الخير من الصباح يسهل عليه ويتسره ما إذا لم يعود عليه فتستصعبها النفس نفسه كالطفلين تمره شباعة لحب الرضاعة والتفتنمون الضطن والتعويض على الخير مهم جدا مهم جدا التعويض على الخير مساعد جدا على تقبل الخير بعد بعد البلوغ والإدراك من الصفة الضرب، الضرب أضع أن الضرب كل الضرب في غير الحدود لا يزيد على عشرة إسوات ويكون لا يضرب الوجه ولا تضرب الأماكن التي تتأثر تأثيراً بارعاً ويكون ضربا غير مبرر. فقط تأديب أكثر هو إهانة نفسية من هو من هو إيلام. ليس كما يفعلهم بعض يعني لا, لا يكسر ويسرحوه لا لا, لا لا لا لا لا لا يجوز ذلك لا يجوز هو ضرب خفيف فقط الغرب منه الكسر عنفوان الولد وكسر غطرسته وإهانته نفسيا فقط نعم تجاوز عصر في غير الحدود إذا تجاوز عصر ضرب هم يعانف نور وقرط ونوعي شمس و هنا وقت طلوع الشمس نعم هنا نتكلم عن الاوقات التي نهي عن النافذه فيها و في ذلك ما ذبته من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث مع بات عند الشيخين قال ولكن ان رسول الله صلى عند عمر وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ان قبل نهى عن الله بعد على الصلاة بعد عليه وسلم يقول حتى ان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حتى ترتفع الشمس عن الصلاة بعد الصبح حتى تغتفع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وكذلك حديث ابن عمر عند مسلم وحديث عقبة ابن عامر نعم إذن في هذه الأوقات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها كذلك وقت الزوال في حديث عقبة ابن عامر أنه وقت الزوال كذكر في حديث قت الوعار الذي فيه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن أن نفينا ماتنا أو نصلي في ثلاثة ساعات عندما تضيوف الشمس الغروب حتى تغرب عندما تطلع وبعد ثلاثة ساعات ترتفع وعندما تعتدل في كبد السماء حتى تميل وفي حديث ايضا ابي داود النهي عن الصلاه وقت الزوالي قبل الزوالي عند اعتذار الشمس يكبد السماء وغيرها من الاحاديث هذه الاحاديث على اساسها ذرع العلماء ذرع العلماء ذرع العلماء ذرع العلماء فذهب مالك إلى أن صلاة النافلة راتبة كانت أو غير راتبة لا سبب كانت أو غير سبب لا تفعل في هذه الوقات لا تفعل في هذه الوقات إلا أنه فرق فقال ما بين صلاه الصبح الى ان تضيق الشمس للشروق هذا مكروه ومن تضيق الشمس للشروق الى ان ترتفع قدر هذا حرام وما بين وما بين صلاه العصر الى ان تصفر الشمس وتضيق الغروب هذا مكروه، وما بين ان تضيق الغروب حتى تغرب هذا حرام وبهذا القول قال أحمد بن حد طبعا استهنياء الفريضة الفريضة تصلي أنه لاتته فريضة معينة. ترتبت عليه في ذمته وجب عليه قضاؤها يصليها في أي وقت هذا بالنسبة و ومالك لكن أحمد وعنده مالك طبعا استثنى في هذه الاوقات استثنى الصلاة عن الجنازة استثنى في ايها الأوقات هو لقاءة الكراها خاصة وقاءة والذوال ايضا لا تكره الصلاة عنده في الظوال بالنسبة لمالك المالك استثنى الزوال واستثنى وقتي الكراها بالنسبة للجنازة بالنسبة لصلاة للجنازة وأحمد استثنى وقتي الكراه استثنى وقتي الكراه بالنسبة لي للرواتب ولإعادة الصلاة في الجماعة ولصلاة الجنازة وفي رواتي عنه أيضا لدوات السبب كتحية المسجد وركعتين بعد الوضوء ركعتين استخارة ونحوها بالنسبة لي ابي حنيفة يرى المنع في هذه الأوقات كلها لجميع الصلوات حتى الفرائض. إلا العصر فإنه يجوز له أن يصليها عند غروب الشمس يجوز أن يدرك هذا ويصلي للعصر عند هذه خنيفة وأما الأوقات الأخرى فلا يجوز فيها فرض ولا نفل من باب أحرى بالنسبة للشافعي قال هذه الأوقات كلها يجوز فيها النفل غير المطلق لا يحرم فيها إلا النفل المطلق لا ينهى فيها إلا النفل المطلق, النفل المطلق فقط واستدل بحديثة عبيرات عند الشيخين أو حديث لورع النشيخي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحد قنثدة فلا يجلس حتى يصلي ركعته واستدل أيضا بحديث أصحاب السنن في وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طاف بهذا البيت أتمنى يا يا بني عبد منافي لا تمنع أحد طاغ بهذا البيت في وقت من ليل أو النهار أو نهار أن يصلي ركعتين أن يصلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبالتالي حمل نهي على النفر المطلق معنا لا يستألف الإنسان نفر مطلقا في هذه الأوقات أما بالنسبة للهواتي السبب والرواتب المقضية وصلاة على الجنازة هذا كله يجوز عنده في عائلوقات كلها بالنسبة للشافع نعم هو يعني ما يمكن أن نسلك مثلك الناخر لجمع أو لترجيح أو هذا هو, هو الراجح الراجح هو مذهب الشافعي لأن, لأن, لأن مذهب الشافعي جمع بين الأدلة جمعا محكمة فقال بحامل النهي على نفج المفرق، وبحامل الأمر على على على لوات السبب لا. الحين لو واحد دخل بعد الصلاة العصرية إلى المسجد لا يحييه عند الشافعين هو حي. إنه حي لأن هذا من لوات السبب وهذا هو الراجح. وبالنسبة لكثير الطواف. لكثير الطواف اتفقوا عليهما. عليه ما في أوقات الكراة. نعم. ومني على فلول وقت طلوع الشمس وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة الجمعة. نعم. ومنع على وقت طلوع الشمس وغروبها. أنا قال إنه يمنع يحرم النفل مطلق سواء كان راتبة أو غيرها ذات السبب أو غير ذات السبب. نفر مطلقا أو غير مطلقين يمنعه، أنا يحرم عند طلوع الشمس وعند غروبها أيوة، وعند خطبة الجمعة خطبة الجمعة، كذلك وقت خطبة الجمعة لأن الجمعة ورد فيها حديث من حرك الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له وطلب فيها الإنصات للإيمان في أحاديث صحيحة. وبالتالي مالك وأبو حنيفة قالا جماعة العلماء قالوا لا تجوز الصلاة إذا اعتلى الإمام من بعض. لا تجوز الصلاة لا بالنسبة للداخل ولا بالنسبة للذي كان وجودا في المسجد الداخل لا يحيي المسجد وإنما ياتي ويجلس وهذا على سبيل المنع من وقال الشافعي وأحمد بل تسن ركعتان خفيفتان للداخل ولا تجوز لذلك كان موجودا لا يستنف الصلاة لكن الداخل تسن لها ركعتان استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل داخل أصليت؟ قال لا قال قم فصلي فقام فصلى قم فصلى ركعتين هذا الحديث تأوله مالك وأبو حنيفته بأن الداخل كان فقيرا قاله سليك وأنه كان فقيرا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقف وحتى يرى الناس حاله فيتصدق عليه ولكن هذا التأويل بعيد جدا أولا الرواية لم تصح هذه الرواية ثانيا هذا تقول بعيد تقول بعيد جدا لأن الناس في ذلك الوقت لن ينتبهوا له أصلا لأنهم مشغولون بالخطوة ثم هو ما ليس ليس هو الوقت المناسب للصدق عليه لا ليس هو الفقير الوحيد المجر لو كان هذا العيلة هي الفقير لا أمر من صن كل فقيرين ما ايضا أيضا الحادث زنا القدي يرد على هديه هديه هديه آخر هنديه هاي هي عند هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي المفرد هي هي هي هي هي هي هي هذا هي هي هي هي هي للضمير إذا أتا أحدكم الجمعة والإمام يخطف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا تجلو ولا تجوزين هذا ليس صحيح في القدس بالتالي هذا هو الراسح هذا الشافعي وأحمد هو الراسح في هذا القضي. بعضهم يدخل يجلس وعندما يجلس الإمام من الخمتين يقول يصلي لا هذا منو ماذا لا, لا, لا مخرج لا, لا, لا ما قال بها احد بس هو يعني اجتهاد لا كثير منهم هذا اجتهاد فقط يعني لا لا يعني لا هو هو يعني هو اللي دخلوا جلس بقصة القول اللي يقول بالملأ صحيح أو صلى صحيح القول هو الحين لم يفعل هذا ولا هل صحيح جاء الشيء آخر وشرع لنفسه شيء آخر, و و نفسه شيء آخر نعم ومنع وقت وقتطلوا الشمس وغروبها وخطبة جمعة وكرها بعد فجرين وفرض عصرين إلى أن ترتفع قيد روحهم وكرها نعم وكرها بعد فجر كوريا بعد وكوريا كذلك إلى أن تبزغ الشمس وكوريا كذلك بعد العصر إلى أن تضيف الشمس الغروب لا أن ت ت إلى أن تضيء الشمس الغروب. وقولي بعد فجرين وفردي عصرين إلى أن ترتفع خيدر محن. لا ترتفع خيدر محن بالنسبة لي للفجر. أيوة. وقولي بعد فجرين وفردي عصرين إلى أن ترتفع خيدر محن. لا تتفق خيدر محن هنا. يريد أن يقول لنا إن الحرمة تتعلق فقط. بوقتي ارتفاع الشمس وقتي خروج الشمس. وإما ما زاد، واما, وإما بعد بعد بعد وزوغ الشمس، إلى ان ترجع قيد روحه هذا مكروه. ومن ومن وقت صلاة الفجر إلى أن أيضا إلى أن إلى تبدأ في البوذة هذا ايضا مكروه. وأما الحرام فهو وقت فقط وكذلك بالنسبة للغروب يود أن يقول إن المكروه من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب وتصلى المغرب ويستنام ذلك فقط وقت غروبها هو الليل الحر وتصلى المغرب لأن أيضا المغرب عند مالك وعند الشافعي وعند أحمد عاني عند مالك وأحمد وبي حنيفة لا راتبة لها قبلها وعند الشافعي أنها, أنها تندب قبلها ركعتان المغرب والشافعي احتج بحديثي أنسي رضي الله عند الشيخين أن الصحابة كحديث رعينا أن أصحاب ضضاء الله عليهم كانوا يتدرون السوارية عند اذان المغرب ويصلونه وكذلك حديثه عند عند البخاري وحديث أخرى في الصلاة في في كذلك حديث بن المغفر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صَلُقُ الرَّارِبِ صَلُقُ الرَّارِبِ في مقال السني تصلق الرارب في مقال السني لمن شاء عند الجمال ورد الله المعفلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه فالى حديث تمسك به الشافعي و قال ركعتين بعد الأذان قبل الصلاه وأما بالنسبة لمالك فلا فتكره عنده الصلاة قبل المغرب نعم وكلها بعد فجرين وفرض عصرين إلى أن تلت في عقل رمحين وتصلى المغرب وتصلى المغرب معناها بعد الغروب كذلك إلى أن تصل المغرب تكره. تكره الصلاة النافذة عند مالك يعني هي تكره من بعد فرض العصر إلى صلاة العصر إلى أن تصل المغرب تصل المغرب يستثنى من ذلك وقت الغروب يحرم وتكره من صلاة الفجر إلى أن ترتفع قيد المحي يستثنى من ذلك وقت القول يحرم قبل الماء نعم ويحرم وقت الغروب وقت الشروق فقط نعم. وتصل تصل إلى ركعتي الفجر والوردة قبل الفرض لينائمها نعم إلى ركعتي الفجر والوردة قبل الفرضي لنا النهار هي لا راك الفجر طبعا اذا, اذا طلع الفجر تصلى ركعتين الفجر ولا راتبه الفجر تصليها طبعا يجوز صلاتها جزء صلاتها قبل صلاتها بعد صلاة الفجر يجوز صلاتها بعد صلاه الفجر نعم قبل طلوع الشمس يجوز صلاة أولا معناها أن النافلة لا يجوز, لا لا يجوز منها بعد طلوع الفجر صداع الفجر الصادق لا يجوز منها إلا ركعتي الفجر ولكن أيضا في المذهب ابن المالك وهو وهو أيضا مذهب جمهور العلماء أنه يجوز أن تصلى راتبة الصبح بشكل خاص بعد صلاة الصبح إذا لم تصلي مثلا الراتب قبل الصبح اللي هو الرغيبة ركعتا الفجر إذا لم تصليهما قبل الصبح فيجوز لك أن تصليهما بعد الصبح مباشرة هذا على رواية فيما مالك وهو مذهب ما جماعي العلماء الشافعي وأحمد وغيره وهو هنا يريد أن يبيننا أنه تكره جميع الصلوات مثلا إذا الفجر تتوقف عن جميع النافذة إلا ركعتي الفجر وكذلك الورد من أي من عرب. أنت كان عندك ورد من الصلاة، فلم عنه ولم تستيق الابعدط، أنت تستيق إلا حين طلع الفجر حين صدر الفجر. فإنك إذا كان تصلي هذا الورد أيضا قبل الصلاة في وقت الكراهة. في وقت الكراة. دون دون إيش؟ دون إثم ولا دون كراهة دون كراة هذا الورد؟ الورد قبل الفجر. قبل الفرض نعم قبل الفرض معناها ليس بعد الفرض أما بالنسبة لركعتي بالنسبة لركعتي الفجر يجوز لك أن تصليهما بعد طروع الفجر ويجوز أن تصليهما بعد الصبح مباشرة والورد يجوز لك أن تصليه قبل الفرض فقط معناها بعد خروج الفجر قابل صلاة الصبح لا, لا تصلي الورد بعد صلاة الصبح ولا قبل الفرد هنا خاصة الصبح ولا لا لا لا قبل الفردية قبل الفردية بالنسبة للصبح في الغرب لأن الظهر هذا أصلاً ما هو متأتئي والعصر لا لا يتأتئي لأن العصر ما قبله كله تجلس الصلاة الظهر كذلك لا يتتفيد انتج الصلاه مطلقا والعشاء لا يتتفيد انتج الصلاه مطلقا هو فقط بالنسبة للصبح نعم يعني عنده هو يصلي بالليل نعم لا لكنه لم يصلي بالليل اي لا نعم لو صليها قبل قبل الفجر قبل الفجر يعني لو مثلا طلع وقت الصبح تمام و... وقت متأخر يصلي هذا الوقت ثم يصلي الصبح تمام الميضة الصلحاء. نعم. وطبعا هذا لا طبعا لا يجوز له أن يؤدي ان, أن يدفعه الرابط أن تدفعه الرابط في صلاتي الورد إلى أن يخرجها وقت واختصص لا هذا طبعا ما حد هو نعم. اه. بالنسبة اه. يعني واحد نعم. نعم عادة يعني في آخر, في آخر أو في نعم اجعلوا آخر من ليدي لكنه نام لا لا ما حل نياته يقوم لكي يخدم يقوم حتى تأذى الصبح نعم يصلي يصلي الولد نعم تمام هو تروق او لا لا او لا من من الورد لا اذا كان الولد يصلي الورد ويضل يصلي حتى طلع الشمس لقدر له انه حتى طلع الشمس اذا ذاك تختلف فيه ولما بعضهم قال يصلي من النهار ضحى ركعتين بعضهم قال بل يصليه على حاله من النهار. بعضهم قال بل يصليه من الليل المقبل. لا. هذا معي قبل خملاة يصلي الصبح ولا, ولا بعد أن يصلي الصبح. يصلي يصلي لا هو أن لا إذا طلعت الشمس طبعا لا يصلي. لا يصلي الوتر لا قبل الصبح ولا بعدها. لا يصلي الوطر قبل الصباح بالاتفاق لكن بعدها هو لا يقفلك في الخلاف بعدها إذا كانت قد ارتفعت قيد الرح بعض العلماء قالوا بعض العلماء قال يصلي الوترة على حاله يقضيه بصفته في النهار بعضهم قال لا يقضيه ركعتين يصلي ركعتين مكان وتر نهار بعضهم قال لا ينتظر حتى يأتي وقته من اللي يقوله في فيصليه في هل هل يقدم الوتر على ركعتين رغيبه ام ركعتين رغيبه على الوتر لا, حتى لا يقدم الوتر صباحا الوتر ثم لا. لأنه حتى إذا لم يجد وقتا لم يجد من الوقت إذا وكان بينه وبين أن تطلع الشمس ثلاث ركعات اصلي الوتر والصبح ركعتين عن لا بينا. إلا ركاتي الفجر والوردة قبل الفرد من نائم عن وجنازة وسجودة لاوة قبل إسفار واصفر نعم وجنازة وسجودة لاوة كذلك الجنازة يجوز أن يصلى عليها في وقت الكراهة وقت الكراهة هو متى يجوز أن يصلى عليها باطل ما بين ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار لا. العلاء، إلى الإسفار معناها أن هذه الفترة ما بين طلوع الفجر إلى العلاء يجوز أن يصلي على الجنازة. وكذلك ما بين الصلاة العصر إلى الإصفرار يجوز أن يصلي على الجنازة. ويجوز كذلك أن يسجد استودع التلاوة. في هذا البتار محدود بما بين طلوع الفجر إلى الإسفار العلاء بالنسبة للصبح وما بين الصلاة العصر إلى الإصفرار بالنسبة للعصر. في هذه يجوز له أن يصلي على جنازة ويجوز أن يسجد سجودة اتلاع لا قم ليس هذا بالنسبة الصبح والسفراء بالنسبة وما نعم, نعم. إلّا لك الفجر هذا هذا مصوب على السكنة نعم المصوب على دسم ولا ويردم عطوهن على كمامة وجلزت كذلك ما قفلت سجود تلاوة قبل إسفار مصفرات وقطع محرم بوقت نهي وقطع محرم بوقت نهي فعنها من دخل المسجد في وقت نهي وكان ساهيا فكبر يحيي المسجد يقطع يقطع الصلاة عند مالك خاصه رواة القاسم. وقطع محرم بوقت نهي وجازت بمرض ببقرين أو غلب وجازت في الصلاة هنا عن المواعدة التي تجوز فيها الصلاة هذه المواعدة الأصل فيها ما ذبت من حديث جابر رضي الله عنه عند الشيخين قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحل... وأحلت لي رناي ولم تحل لي أحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس كافة وجعلت لي الأرض مسدا وطهوا فأيما رجل من أمة أدركة الصلاة فليصل وكذلك حديث الذي أخرجه ذكره بن المنذر في رواية الخطاب بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت, جعلت لي كل الأرض طيبة مسجدا وطهورا كذلك حديث أبي در عند شيخين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المساجد بنيه أولا قال المسجد الحرام قلت ذم أي قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال أربعون سنة. قلت ذنب أيه؟ قال حيثما أدركتك الصلاة فصل. حيثما أدركتك الصلاة فصل. جوئت لي العرض مسداً وطهراً. كذلك ااا هذه الاحاديث تدل على ان بعمومها على ان الارض كلها مسجد وطهر لكن هناك احاديث اخرى تدل على النهي في عن بعض المواضع كحديث ابي سعيد رضي الله عنه ان الخمس اذا النساء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد إلا المقبرة والحماء وكذلك حديث أبي مرفد غنون عند مسلم وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها وكذلك حديث جندوب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاك عن ذلك الحديث أخرجه مسلم. وكذلك حديث أبي هرية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبي حديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه عند ابن ماجه وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن في في سبعة مواطن في المجذ في المجد في المج في في المزبلتي والمجذراتي والمقدراتي وقارعة الطريق والحمام وفي معاطن وفي أعطان الإبري والحمام وفي أعطان الإبري وفوق بيت الله لكن هذا الحديث متكلم فيه. طاعه سماع من العلماء. وإذا هذا ال... هذا الكلام قوله اقول هذا جازت مربد بقرن أو غنم جازت مربد بقرن أو غنم بالنسبة للبقر قاس و الغنم فمن الغنم الغنم في حديث أبي هريرة فصلوا في الغنم غنم لا تصلوا في عطان لبيت والحديث صحيحون آخر جواه أحمدوا السنة التانية نعم. المربد هو. الم... المربد هو المكان الذي تبرك فيه ااا الغنم نعم. كمقبرتين ونول مشكين ومزبلتين. كك مقبرة. قال إن المقبرة كذلك يجوز فيها الصلاة يجوز الصلاة في المقبرة وهذا. آه هو رأي ابن القاسم رواية ابن القاسم عن مالك والمقبرة اختلف العلماء فيها لأن النهي عنها في حديث أبي مارسة الغنوة عند مسلم والنهي عنها في حديث أبي سعيد الاند الحمسة إلى النساء ولذلك اختلف العلماء فيها ابن القاسم أخذ بعموم الأحاديث